بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام فيما ذكره سيد العرواه قدس سره في أن المكلف إذا شك بعد الصلاة في أن الصلاه هل كانت في الوقت أم أن الوقت لم يدخل فهل تجري قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة أم لا وهنا مسلكان المسلك الأول أن مقتضى إطلاق صحيح محمد بن مسلم كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه هو جريان قاعدة الفراغ عند الشك في صحة أي عمل حيث ان المراد بالامضاء ترتيب اثار الصحه فلا فلا يجب على المكلف الاعتناء بالشاك بل وظيفته ان يمضي بمعنى أن يرتب آثار الصحة على المشكوك ومقتضى هذا المسلاك عدم الفارق في جريان قاعدة الفراغ بين إحراز الغفلة حال العمال او عدم احرازها وبين احتمال استناد الصحه الى فعل المكلف او عدم احتماله وبين رجوع الشك للشك في الامتثال أو رجوع الشك للشك في الأمر نفسه فإن الرواية مطلقة نعم بما أن قاعدة الفراغ أصل عمليون فمقتضى ذلك اناطه جريانها بالاثر العملي فاذا ترتب على جريانها اثر عملي جرت حتى لو كان الشك شكا في الامر اذ المهم أن لا يكون التعبد بها لغوا ويكفي في رفع اللغويه ترتب اثر عملي على جريان آه من دون تفصيل في الموارد مثلا اذا شك المكلف بعد أن اغتسل أنه هل كان جنوبا فغسله مشروع أم لا فتارة يكون الشاك بعد الصلاة فهنا يكون للشاك أثر عملي. لأن مرجعه إلى أن الى ان صلات أنه لابد من استئنافها فهو مع كونه لدينا فهو ما أي أنه فهو في كونه لدينا أم ليس بجنوب والشك في ما شك في فهو هل هو مأمور أصلاً بالغسل أو ليس بمأمور؟ مع كونه شاكا في أنه مأمور بغسل الجنب أم ليس بمأمور؟ لاجل الشك في الموضوع وهو أنه جنوب أم ليس جنوب؟ بما أن الشك بعد صلاة، فلهذا الشك أثر عملي؟ وهو استئناف الصلاة أو البناء عليها فبما أن للشك أثرا عمليا فمقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ جريانها في المقام نعم يلزم عليه إحراز الطهارة للصلوات الآتية وهذا أمر آخر اما اذا وقع الشك في غسل الجنابه قبل الصلاه اي بعد ان اغتسل شك في ان هذا الغسل صحيح ام لا نتيجه للشك في انه جنب ام لا إذ قد يحرز انه جنب ويشك في صحة الغسل من جهة أخرى هل راعى ترتيب بين الرأس والبدن أم لا هنا لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ في غسله لدى الكل لأنه شك في الصحة وليس شكا في الأمر أما إذا شك في صحة غسل الجنابة لأجل الشك في أنه جنوب أم لا اي لاجل الشك في انه مامور بغسل الجنابه ام لا فهنا لا تجري قاعده الفراغ في الغسل لا لانه يعتبر لا لانه يعتبر في جريان القاعده احراز الامر لا بل ان جريانها في هذا الفرض لغون لانه اما ان يحرز انه جنوب فيمضي واذا لم يحرز انه جنوب فلم يحرز ان الغسل جنوب مشروع فلا يمكنه ان يدخل في اي عمل منوط بالطهاره لانه لا يحرز مشروعية <تصفيق> هذه الطهاره فعدم جريان قاعده الفراغ في الغسل قبل الصلاه لعدم الاثار لا لان احراز الامر شرط في جريانها ولذلك أجريناها لو شك بعد الصلاة مع أن الأمر غير محرز فبناء على هذا المسلك الذي يدعي الإطلاق في أدلة قاعدة الفراغ إذا شك في أن الصلاة وقعت مع الوقت أم لا؟ جرت قاعدة الفراغ مطلقاً سواء كان يحرز غفلته أثناء الصلاة أم يحتمل الالتفات سواء كان الشك في كون الصلاة مع الوقت للشك في الأمر أصلاً أو لم يكن للشك في الأمر على أي حال جنوه تجري قاعدة الفراغ المسلك الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائيني قدس سره ومحصل هذا المسلك أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يحتمل استناد صحة العمال إلى فعله فشرط الجريان أن يحتمل أن العمل إذا كان صحيحا فهو صحيح لأجلي فعله والتفاته وهذا الشرط مستفاد من التعبير بالأذكريه في موثق بكير سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضا قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك وظاهر بيان الجواب بالأذكرية أن للأذكرية شنو دخلا في جريان القاعدة وإلا لكان بيان الجواب بالأذكرية شنو لغوا اذا لم يكن للاذكريه دخل في جريان القاعده ومعنى الاذكريه عرفان انه اذا شك بعد الفراغ من العمل فان احتمل انه كان ملتفتا اثناء العمل وان تماميه العمل استندت الى التفاته وفعله متى ما احتمل ذلك صح أن يقال إنه حين عمله شنو؟ أذكر منه حين يشوك فهذا الشرط وهو أن يحتمل استناد تماميه العمل إلى التفاته وفعله هذا الشرط يوجب خروج ثلاث صور عن جريان قاعدة الفراغ فلا تجري فيها قاعدة الفراغ الصورة الأولى ما إذا أحرز الغفله وهو يقول أنا صليت صلاة الظهر ولكن كنت غافلا جزمان ولا أدري هل راعيت الوقت أم لم أراعي الوقت على كل حال أنا كنت غافلا عن مسألة الوقت فحيث إنه لا يحتمل أنه التفت فلا يحتمل استناد وقوع الصلاة في الوقت إلى التفاته فهذه الصورة خارجة موضوعان عن جريان القاعدة وهذا ايضا مما ذهب اليه سيد العرواه قدس سره الصورة الثانية ان لا تكون الصورة الثانية الخارجة ان تكون صورة العمل محفوظه ومعنى ان صورة العمل محفوظه ما يعبر به في منهاج الصالحين ان يتساوى حال العمل وما بعده بالنسبه لمنشا الشك فاذا قارنا بين منشا الشك وبين العمل وجدنا انه لا فرق بين حال العمل وما بعده بالنسبه الى منشا الشك بمعنى انه لو تقدم منشا الشك فصار حال العمل لكان هذا المكلف ايضا شاكا فهو متساوي النسبة بالنسبه الى منشا الشك يقول لو حصل لي هذا المنشأ حال العمل لكنت أيضا شاك وهذا ما يعبر عنه في مصباح الأصول بأن صورة العمل محفوظة ويعبر عنه في المنهاج بتساوي حال العمل وما بعده بالنسبة لمنشا الشاك بيان ذلك إذا علم المكلف أنه صلى في الساعة الثانية عشر جزمان بس هو لا يدري أن الساعة الثانية عشر هي بعد دخول وقت الصلاة أو قابل فهنا لا تجري قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته والسر في ذلك ان صورة العمل محفوظة. محفوظة فإنه يعلم أنه صلى في الساعة الثانية عشر وليس عنده شك في ذلك إنما المشكوك أمر خارج عن دائرة العمال وهو هل الساعة الثانية عشر بعد الوقت أم قبله وبعبارة أخرى لو التفت إلى ذلك بأن الساعة الثانية عشر هل هي قبل الوقت أم لا لو التفت إلى ذلك أثناء العمل لكان أيضا شاكا فحال العمل وما بعد العمل على حد سواء بالمقارنة معه من شاء الشاك لا يختلف فيه كان يصلي أو فرغ من الصلاة على اي حال لو التفت إلى هذه النقطة وهي هل أن الساعة الثانية عشر وقت أم لا لكان شاكا على كل حال ففي هذا الفارض لا تجري قاعدة الفراغ نعم إذا علم أنه إذا علم أن الساعة الثانية عشر وقت لكن لا يدري هل هو صلى قبل الثانية عشر أم بعدها قطعا الساعة, الساعة الثانية عشر وقت بس هو لا يدري هل صلى قبل الساعة الثانية عشر أم بعدها فهذا مجرا لقاعدة الفراغ لماذا لأن صورة العمل غير محفوظة وكذلك لو شك كفي أن هذا المائع الذي توضأ به هل هو مطلق أم مضاف؟ فإنه جازم أنه توضأ بهذا المائع جازم بذلك، لكنه لا يدري أن هذا المائع مضاف أو مطلق لأن له رائحة، فهنا يقال. صوره العمل محفوظه ومنشا الشك متساوي النسبه لحال الوضوء وما بعده فلا تجري القائده واما لو توضا بمائع لكن لا يدري ان المائع الذي توضأ به هو هذا الذي هو ماء أو هو الثاني الذي هو مضافون فصورة العمل حينئذ غير محفوظة وكذلك الامر بالنسبة إلى القبلة اذ تارة يحرز أنه صلى إلى جهة الباب جزمان ولكن لا يدري أن جهة الباب قبلة أم لا فهنا لا تجري القاعدة وتارة يعلم أنه صلى إلى جهة لكن هل الجهة التي صلى إليها هي جنوب الغربي أم لا فتكون قبلتان فحينئذ تجري قاعدة الفراغ فبناء على أن الأذكرية شرط في جريان القاعدة ومعنى الاذكري أن يحتمل استناد تماميه العمل إلى فعله لأنه لو تم العمل فإن تماميته من باب الصدفة والاتفاق فهو صلى إلى جهة الباب جزما لعل جهة الباب هي القبلة شنو صدفة واتفاقا فهنا لو تم العمل بأن كانت جهة الباب قبل واقعان فإن هذه التمامية لم تستند إلى التفاته وفعله بل هي مستنده إلى توفيق من الله عز وجل ان صادفت جهه الباب هي القبلة فهذه الصوره ليست مجرا لقاعده الفراغ اذ لا يحتمل استناد تماميه العمل الى فعله والتفاته نعم نعم تصح الصلاة للدفقات للقبل ها بعد بناء على هذا المسلم كيف يصحح الصلاة المصحح وجريان قاعدة الفراغ فإذا لم تجري ها ما تصح قفلي يعني نعبر عنها ها تصح ظاهرا يعني يعني مقتضى قاعدة الاشتغال أن يعيد نعم نعم قد يفصل في هذه الأمثلة التي ذكرناها وهي مثال الوقت ومثال الوضوء بالمائع ومثال القبلة قد يفصل بين الشك في المراعات والشك في القيد فتارتان يحرز المكلف أنه راعى أي أنه كان ملتفتا حين صلاته إلى قيودها وهو أنه يشترط في صحتها أن تكون بعد الوقت وأن تكون إلى القبلة فهو حينما في شرع في الصلاة كان مراعيا لكن الآن بعد الصلاة حصل له شك على نحو الشكل ساري وهو هل أن مراعاته كانت في محلها أم لا فهو يقول أنا توضأت بهذا المائع عن مراعات وصليت إلى هذه الجهشن عن مراعات والتفات ولكني أشك الآن في أن مراعاتي كانت متطابقة مع الواقع أم لا فالشك شك في شأن من شؤوني وفعل من أفعالي وهو مراعاه وعدمها هل ان هذه المراعاه تطابقت مع الواقع ام لم تتطابق فقد يقال حينئذ بجريان القاعده حيث ان مرجع الشك حينئذ الى الشك شنو في فعله الاختياري اي في تمامية مراعاته وعدم تماميتها وليس الشك في امر خارج عن دائرة فعله البت نعم اجر اجر الاذكرية بمعنى احتمال الاذكرية غير فهو يحتمل انه يقول انا قطعا راعت واحتمل ان مراعاتي مطابقه للواقع فالاذكريه محفوظه وكل موارد شكل فراغ هكذا قلنا المراد بالاذكريه احتمال الالتفات لا احرازه في مقابل احراز الغفله احتمال استناد تماميه العمل في الالتفاته وفعله وهذا حاصل احتمال الاستناد. شو اللي يشتمل مراعته النشان؟ الشك الساري شون؟ شنو مقصود بالشك الساري؟ يقين عنده ومع ذلك قد يسر الشك اللي. كيف يجتمع اليقين مع الشك؟ يقين سابق وشك في نفس اليقين. بعض المراعت عن اليقين مراعت عن المناش. لا مراعت. في الصلاه حينما صليت كنت مراعيا الان بعد الصلاه تبدل هذا اليقين الى شنو شك ساري هل ان مراعاتي كانت في محلها ام لا جالي شخص مر علي قال انت مشتبه مو معلوم فشككت في مراعاتي بعد نعم فإذا مو بيدفع اذا ما تجي قعد فراغ في جميع المواد فالنتيجة أنه قد يفصل بناء على هذا الشرط بين فرض الشك في القيد والشك في تمامية المراعات. الصورة الثالثة التي أخرجها صاحب العروة وسيدنا قدس سره وتلامذته عن مجرى قاعده الفراغ ما اذا رجع الشك للشك في الامر فإنه اذا رجع الشك للشك في الامر لم يكن شكا في بل شك في فعل الشارع فكيف يكون ذلك مجرا وموضوعا لقاعده الفراغ فمثلا اذا شك بعد صلاه الظهر في ان الوقت دخل ام لم يدخل فان الشك في الوقت شك في المشروعيه لانه لو لم يدخل وقت صلاه الظهر فان الصلاه اصلا غير مشروعه في حد ذاتها فمرجع الشك الى الشك في المشروعيه ومشروعيه الصلاه وعدم مشروعيتها ليست بيدي وليست شانا من شؤوني وفعلا من افعالي كي يكون مجرى لقاعدة الفراغ وهنا لا تجري القاعدة لكن مع بيان بعض الأمور التي يتوقف عليها أو تتوقف عليها النتيجة في المسألة الأمر الأول ذكرنا في الدرس السابق أن المراد. بالشك في الأمر ليس هو الشك في الوجوب بل المراد بالشك في الأمر الشك في المشروعية ولذلك قلنا لا فرق بين أن نبني على الواجب المعلق أو الواجب المشروط فسواء قلنا بمبنى الشيخ الاعظم من ان الزوال دخيل في الواجب لا في الوجوب وان الوجوب يعني وجوب صلاه الظهر فعلي من اول اليوم وان كان الواجب لا يصح الا بعد الزوال وهو ما يعبر عنه بالواجب معلق أو قلنا بالواجب المشروط بمعنى أن الزوال قيد في الوجوب فلا فعلية للوجوب قبل فعليته فعلى كلا المبنيين إذا شك المكلف الذي صلى في أن صلاته كانت بعد الزوال أم قبله فهو يشك في المشروعية. حتى بناء على مسلك الشيخ علم فإن فان علم المكلف بان الوجوب فعلي شيء وان صلاه الظهر مشروعه ام غير مشروعه شيء اخر فما لم يدخل الزوال فان صلاه الظهر شنو غير مشروعه اصلا فضلا عن كونها صحيحه ام غير صحيحه فبما ان الشك في دخول الوقت وعدم دخوله يرجع الى الشك في المشروعيه وانها مشروعه ام لا فليست مجرا لقاعده الفراغ وان علما بفعليه الشيخ ابراهيم الوجوب الامر الثاني أن المراد بعدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الأمر هو أن يكون حين الشك أيضا غير محرز حتى حين الشك غير محرز للأمر مثلا كما مثل به صاحب العروه شك في ان صلاه الظهر وقعت بعد الوقت ام لا وما زال شاكا في ان الوقت دخل ام لم يدخل حتى حين الشك هو لا يدري الوقت دخل ام لا ففي مثل هذه الصوره نعم نقول ان مجرى قاعده الفراغ ان تحتمل استناد تمامية العمل إلى فعلك والتفاتك وأنت الآن لا تحتمل استناد تمامية العمل إلى فعلك والتفاتك لأنه لو كان قد دخل الوقت واقعا فإنما هو من باب الصدفة وإلا أنت ما زلت شاكا في أن الوقت دخل أم لم يدخل فالنتيجة أنه في مثل هذا الفارض لا تجري القاعدة أما لو فرضنا أنه حين الشاك أحرز الأمر وإن كان لا يحرزه حين الصلاة فالمكلف فرغ من صلاته وبعد الفراغ شك في أن الوقت دخل أم لم يدخل لا حين الشك بل حين الصلاة اي ان الوقت الان دخل جزمان، لكن هل وقعت الصلاه بعد الوقت ام قبله والا الان وهو وقت الشك قد دخل الوقت جزمان ففي مثل هذه الصوره قد احرز الامر لانه يحرز حين الشك دخول الزوال فهو يحرز الأمر بالصلاة وبما أنه يحرز الأمر بالصلاة ويشك في امتثاله وعدم امتثاله تجري قاعدة الفراغ لإثبات امتثاله وهذا ما يحتاج للتعميق والترقيق إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. لا الله لا الله محمدٍ رسول الله. هذه السورة ذاتها ارتباط بالله ارتباط.